والنخل ذات الأكمان والحوض فبأي آلهة ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلهة ربكما تكذبان ما البحرين تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارب شات في البحر كالمنا فبأي آلاء ربكما ik فَأَيَّ جِنَّ لَئِى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لكم طعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان شبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليهم ربك ما تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت ردا كذبا، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، فيوم يدل. وجر مور بثما هم والأقدام، فبأي ربكما تكذبا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 أجنا الجنة لدان، فبأي آل يربك تكذبان؟ لم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 ك الزبان فيهما عينان نظّقتان فبأيّ لا يربك ما تكذبان؟ كذبان قور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمتهم متكئين على رفف قضي وابقري قسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبعك اسم ربك ذي الجلال والإكرام